بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفردناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من منهما مئه جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد علىهما طائفة فَتٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِيَ لَا يَنكُتُ إِلَّا الزَّانِيَةَ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكُتُهَا إِلَّا الزَّانُونَ الْمُشْرِكُونَ وَحُلِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم والذين يرمون ازواجهم لم يكن لهم شهداء شهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويجرى عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا وَمِنْهُمْ كُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ لَّوْلَا جَاءَ شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكالمون ولولا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 ان هذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعذبكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم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 وَلَا يَتَنَاهَلُ الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةَ أَنْ يَتُوقُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ يَعْصِ وَيَصْدَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ الذين يظلمون المحصنات الغافلات المؤمنات دعوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم الsnsهم وايديهم وارجلهم وارجلهم بما كانوا يعملون يوم اذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين الخميسات للخميسين والخميسون للخميسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات تنسوا وتسلموا على أهلها ذاك الخير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم و دونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن جَنَّتُ رُوجِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُ يستعذ في الذين لا يجدون لكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يتروا الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم ان علمتم فيه خيرا واتوه لِقُم مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا يسمح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا تجارة والله يرزق من يشاء بلا حساب والذين كثروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم ظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أَوْكِ ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَشُّ مَنْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا خَاطِئٌ بَعْضٌ إِلَى آخَرَ جَعَلَ يَدَهُ لَمْ يَكَد يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يلهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خير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 مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَسْتَخْلِفُهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف, كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ يا لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فؤلاء هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما اواهم النار ولا بئس المصير يا ايها ال تَأْذِنُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا وَالَّذِينَ يَبْلُغُونَ الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَلاَتٍ مِنْ قِبَلِ الصَّلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدُهُمْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى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 أن يضعن ثيابهن غير التبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا عزيز جئتم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاطا فاذا دخلتم بيوتا فاسلموا على انفسكم تحية من عند الله stay so